قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب قال ابراهيم فان من المشرق فاتي بها من المغرب فبنيت الذي كفر وَاللَّهُ مِنَ يَهْدِ الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ أَن أَمَاتَهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربع سم من الطير فصرهن إليك ثم أجعل, ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ادعه ثم ادعه ان يكتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة strengthens 7 في all salah pezot a quienÖ a Allah es a粉 el numbers quebren sus farins de la sociale vena 전� هم لا يتفعون ما أنزقوا منا ولا أذى لهم, لهم أجرهم من ذربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة فير من صدقتي يكفرها اذا والله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 wa'irinnaghduu 'alayhim wa'nallahu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 وتمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بهدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت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 فَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو لِلَّهِ خَيْرًا فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُ تَقَاهُ وَيُحَذِّرُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ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 بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذر رسوم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يشببكم الله التَّرعون يشْفنَك اللههُ وَيَِّ لَكُمْ ذُروبَكُمْ واللهُ غكُ الرحيِيم قُْ طيع اللهَّ وَروَّسُون فَإِن تَوََّووا فَإِن اللهَّ لَا يُحُن كَافِرٍ Allah